أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن رب السماوات والارض وما بينهما ورب المشارق انا زينا السماء الدنيا بزينه الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يستمعون الى الملا الاعلى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 إذا متنا وكنا ترابه وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل نعم وأنتم داخرون فإنما هي سجرة واحدة فإذا هم قالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون اشفع الذين ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون وما كانوا يعبدون من دون الله تَندُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْؤُولُونَ مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ بَلْ هُمُ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ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 فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فاغويناكم إنا كنا غاوين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون إنا كذلك نفعل بالمجرمين انهم كانوا اذا قيل لهم قيل لهم لا اله الا الله لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون اننا لسالفون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 عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات فواكه وهم مكرمون في جنات تقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشالبين لا فيها غول ولا هم عنها ينزكون وعندهم قاصرات الطرفعين كأنهن بيض مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءنون قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين فإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمذينون قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم قال فالله إن لترزين ولو لنعمت ربي لكنت من المحضرين أَفَمَا نَحْنُ بِمِيتِينَ إِلَّا مَوْتَتَنَا الْغُلا وَمَا نَحْنُ بِمُعْذَبِينَ إِنَّ هَذَا لَهُ وَلِفَوزِ الْعَظِيمِ لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ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 لهم لا آكلون منها فماليون منها البطن ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مضجعهم ل الجحيم إنهم ألفؤ قد ضل قبلهم أكثر وَلَقَدْ ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين ولقد مادانا نوح الْمُجِيبُونَ وأهله من الكرب العظيم وجعلنا دريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين من عبادنا المؤمنين، ثم أغرقنا لآخرين، وإن من شيعته لا إبراهيم إذ جاء أربه بقلب سليم.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 فَلْتَنْظُرْ مَاذَا تَرَى وَأَلَا يَا أَبَى تَفْعَلُ مَا تُؤْمَرُ يَا أَبَى تَفْعَلُ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ الله مِنَ الصابرين فَلَمَّا أَسْلَمَا وتله للجبين ناديناه أن يا إبراهيم يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا فديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك أجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين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 ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوهم الغالبين وآتيناهما الكتاب المستزين وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين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 اتدعون بعلا وتذرون وتذرون احسن الخالقين وتذرون احسن الخالقين الله ربكم ورب ابائكم الاولين فكذبوه فانهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام على الياسين إنك ذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين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 وَإِنَّ يونس لمن المرسلين إِذْ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو منين فلولا أنه كان من المسبحين فلولا في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقين وأنبثنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم استعلاهم إلى حين فاستفسهم أليربك البنات أليربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة فإناثه وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم لا ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فَأَتَوْ بِكِتَابِكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ أَنَّهُمْ لَمُصْدِرُونَ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ إلا عباد الله المخلصين فإنكم وما تعبدون ما أنكم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم وما منا إلا له مقام معلوم وإنكم نُسَبِّحُ وَإِن كَانُوا يَقُولُونَ لَوْ أَنَّ عِندَنَا ذِكْرًا مِنَ لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ, لكنا عباد الله المخلصين كفَروا به فسوف يعلمون ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين ولقد سبقت لعبادنا المرسلين انهم لهم المنصورون وان جندنا لهم الغالب فإن جندنا لهم الغالبون فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون, أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المُبَرِّين وتوالَعَهم حتّى حين وأبصر فسوف يُبصِرون سبحان ربك رب العزة, سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله والحمد لله رب العالمين